في نصف الليل صراخ العريس على لبؤة في نصف الليل صراخ العريس على لبؤة من كان مستعد يلقى ربنا ربًا وصبيع أخذوا وخمسة كانوا جاهلات حتى الزجن سيود صراخ العريس على الأبواب في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب من كان مستعدا يلقى رب العرباء أبيت الجهلة لأخواتهم، عدو نازل ما لناش، ردوا الحكمة بالحكمة، يا يسمى يكفيناش، ذهبوا الجهلات مسرات، بحسوا عزت للآنيات، وصل النارس وقفل الباب ومال عذر الحكمة. سهرا و ماستني يدخل معايا الملك و جنبي في عرشي في فرح دائم لا يموت زين او غفلاني الحاكمتهم ما باستمرار ياهلهم للابديه حياتهم مليانه في نصف الليل صراخ علاري سال في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب من كان مستعدا يلقى رب العربان يا رب اعطينا نعمة نكون ناظر حكيمات النفس مستعدة ولا يميج الهسبات والقلب فيك بالنعمة مكرس ليك في ثبات. والمسبح بنور في كل الأبواب في نصف الليل صراخ خلاريس على الباب في نصف الليل صراخ خلاريس على الباب من كان مستعد يالقرب بالأرباء من كان مستعد يالقرب Of the